أليا وسع العرف لطول المشوار نبي ديرة من فوق نجراني ناويها عرس الجنوب أبها بقلبي لها تذكار هوها جذب قلبي ولني بنا Hawa ha jidha b'kelbi Walani b'ynas علج ابن مصمم خصوصي من الفكسار جديدات ويرساء قهمايحاتها يجوباد يا رب ستري ربي من الأخطار طويل الدرب يجوب مهما يراعيها طويل الدرب يجوب مهما يراعيها معارفه اللي تشرح الصدور بالاسفار رجال على الخواه بعيدها قاويها رجال بقلبي فعلها حايز المقدار ومن فعلها بطي بإماني بغاويها ومن فعلها رجال بوقت لين ولا ما على العسار تجبال مواقف كلها ما تخليها هذي من تمنيتي قلبي وعسى الله يحقق للخطر مناويها وعسى الله يحقق للخطر مناويها وعسى الله يحقق للخطر مناويها وعسى الله يحقق للخطر طول المشوار نبي ديرة من فوق نجران ناويها